إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلفون أو تقطع أيديهم وأرجوهم من خلاف نوي فهم من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، فعلمو أن الله هو الرحيم.